Chcę bym, żeby nam لا يبصق، <تصفيق> ويستحب بالساني في الورش ذلك، فإن سمو الرحمن تعالى يتحب في كل قرابة من أسرابه وتربيه من المغرب W tej chwili do tego, co inna hadhihi al-qulubi wa anna وأكبر في في في في في من أن يموت من شدة وضيقه من جهله من ضعفه من شدة وضيقه من على ان يفي على انه افضل من نظر شاعر يقول الى نصف الليل مبرا و بعده أدبنا الذي نقوم به من من غيره، لا يصدق <تصفيق> الجنة. قال: من ومن من بعده، ومن ما الليل قال في أبدا، كيف تحدّ تأخير الشديد؟ اتفق على المغرب يقع في وقت أنا أقول ما هو هذا السريان؟ لأنني أعتقد أن هذه من التساؤلات التي قد يخوضها بعض من في شيء ما. لا فلا أجد من Amen. Right. أبيك شيء من المبتدئين هذا العلم هذه. ما أو لا من في قال لقبي صلاة رسول الله صلى من أكبر فيهم نجاة، عنده جواله رحيم في في في عبد أتفع. أتفع يا رسول الله، ساعات ساعات. بينما عثرون في قال ان عثرون من لا يجهل ولا يثبت هذا نفس الوقت هو فلا عن بعد وقت العصر لا يصلي الا ما كان في حق الهناس ما الولد فهذا ما يقع الحسرة هذا ماذا لان هذا الوقت متعين في حق تكلمنا قال بأن هو قال. إن الوقت لا ولا تناقص، هنها الينا تناقص، بليش كاره؟ ولا بعد لبعد تجد حذاء ولا بعد العرض حذاء، لذلك ورد الحديث حديث عبد الله بن رضي الله عنه قال عبد الله عندي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا في بعد الصبح حتى عندي عمر الله صلى الله عليه عن بعد الصبح حتى تشرق وبعد بعد الشافال حتى ولا بعد صلى الله على منها ولا أن يصل في هذا. الله تبارك وتعالى قال له: يسلم عليه من شافه من نعم، واجبات. من لا مع واجب عليه وواجب عليه قال بعد قال: يا في كان من المفترض أن نأتي ما يجب أو ما وجب في على وشغل جميع الوقت بالفراء والرابطات غير لذلك ما في واجب قال فلا هذا الحدث في حفل تبرع محلي وظهرت وركعتي قال ولا من دفع ولا ولا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 ما في <تصفيق> فيه عن الاستماع للخطوة ومن ثم ولا أسراطة ومعا كنا إلا عن الاستماع ولكن هذا الكلام سبحان الله قد يلقى يلقى جاء الله وإنه الأخرى من هذا المقصد ويجب أن تكون أفضل عن لأنه عن الصغار عن بالصلاة لذلك يا ربا ابو رحمه الله تعالى من كان يجلس كل آخر السفر. ما وكان يتصغر بكل من كان لا يسمع صوت كان يجلس في آخر في وكان يصدق هذا الذي أخذه أنا من أمام ناره من اللهم إنا في لا نجبرك أن ونحن لا نستغفرك ونحن لا نسلمك ونحن لا نجبرك ونحن لا نستغفرك ونحن لا نسلمك ونحن لا لا نستغفرك ونحن لا نسلمك ونحن لا نجبرك ونحن لا نستغفرك ونحن لا لا يا أخي ما أحبه، أنا أحبه. أنا أحبه. أنا أحبه. من لا في من قال ولا من من من يجمع بين صلاتين في واحد من no, ja wiem, nie. No, بعض من هذه الأشياء من داخله في <تصفيق> الناس ان وما شاء الله من في الدنيا بقى ثلاثة الأوقات النهامة رسول الله عليه عن فيها وعن فيها موتها فأمه أول حديث مع الشيخ البعضي بقول ان نصلي لأن نقضر فدله فالمقصود المقصود دايب من دايب. من على هذا واجب معنا في <تصفيق> المقابل. على هذا مرة القادم من شأن في الله من في المرة القادمة ما فيك لا في حالات